ter ter ter do do do do do يا من اللي راحه علمون الدم هذا الواطن وجراحه اللي شفته قبل ما تشوف اللي شفته قبل ما تشوفك كأنه عمري ضايع يحسبه الذات عليّ اللي شفته قبل ما تشوف كأنه عمري ضايع يحسبه النور صباح اللي ابتدت النور صباح انت انت عملي كل فرحة اشتهى من ابنك خيالك خيالي كل فرحة اشتاقها من ابلاك خالي خالي تقلت اهب نور عينيك قلبي وفكري يا حياة يا اغلى من حياتي ليه قاريك ليه, ليه ليه ما قابلنيش هوى يا حبيب يا حبيب بادجي. the mm -hmm. حبيبي يا حبيبي بدري اللي شفت واللي شفته قبل ما تشوفك يا امي ضيا يخبوا في ضياك انت عمري انت عمري اللي ابتدى من نورك صباح اللي ابتدى من نورك صباح او انت انت ده من زمان والآن بجانبه ما الليالي إلا الحلو والسوء والمحبة من زمان والآن بجانبه ما عشان عند دوق دوق حبة بحبة من حدى اللي طار جوء الحدانة دوق حبا بحبة من حنان قلب اللي طارجوا الحنان تجعلك تسرح في دنيتهم ما نيا تجعلك ترتاح لمستهم إيديها هجيك كتير في دنيتو منين هجيك كتير تسرع حني لمستو منين في دنيتو منين هجيك ترتاح تسرع قومي ديري يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي توارى وكفالي انسى قلبي صد حبيبي بروحي و واري چت چت چت هاتي ترتاح ترتح لي لم ستم في رجعي لي تختسغ ترتاح دون جهوم احبيبي تعالى يا حبيبي تعال يا حبيبي تعال تعال يا حبيبي تعال وقت يا ياكي تا تا تاكي اللي شفته قبل ما تجوبك هنا عم الظايع يحسبون الزي صبح الابتدب نور صبح انت انت اومد تیرا تا Tada da da da da da da da Dear, dear, وابعدني خدني لحنانك خدني عن الوجود وابعدني يا أغزى من أيامي يا أحزى من أحلام يا أغزى من أيامي يا أحلام من أحلامي, أحلامي, أحلامي خدني لحنانك خدني عن الوقود وبعدني خدني لحنانك قدني عن الوقود وبعدني بعيد بعيد سألو انت مغي وحديد الحب تصحي امنى عشو <تصفيق> صالحتي بك ايامي سمحت بك الزمن صالحتي بك ايامي سمحت بك الزمن نسيتني بك الامي وانسيت معك الشجل شوقوني عليك لأيام علمون الدم على الماضي وقراحه شوؤوني عليك لأيام اللي راحه علمون الدم على الماضي وقراحه اللي شفته. قبل ما تشوفك عين داية عمري ضاية يحسبوه الزاية علي اللي شفته قبل ما تشوفك عين داية عمري ضاية يحسبوه الزاية علي. اللي شفتك قبل ما تشوفك عناية عمري ضايع يحسبوه الداية عناية اللي شفتك قبل ما تشوفك عناية عمري ضايع. يحسبه رزي عليها انت عمري انت عمري اللي ابتدى النورا صباح اللي ابتدى النورا صباح وانت انت عمري